نرى بعض الناس يكثرون من الصوم المتواصل فهل رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أم يوجد في الأهاديث النبوية ما يحض على غيره روى أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار ثم قال له فصم وأفطر وصلي ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك أي الزوار عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولما طلب التشديد قال صم من كل جمعات ثلاثة أيام ولما طلب التشديد أيضا قال صم صوم نبي الله داود ولا تزد عليه فقال وما صيام داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما وروي ايضا عن عبد الله بن عمرو حديث أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان يصوم يوما ويفطر يوما والله أعلم